بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوسر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذيحه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمذا في العماد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 ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما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 يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قد دمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وتاقه أحد يا أيتها نفس المطمئن يرجع إلى ربك راضياً مرضياً فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.